أفضل الخلق قد خرج من الدنيا ومات عليه الصلاة والسلام تعرف كيف مات النبي عليه الصلاة والسلام مرض أيامه الأخيرة فاشتد مرضه فمرض في بيت عائشة حبيبته رضي الله عنها تقول عائشة كن أحيانا نسكب عليه سبع قرب من الماء وكانت حرارته قد ارتفعت فقال الصحابة له يا رسول الله يعني مرضك شديد لكن ما يمرض وحدنا قال نعم نعم أمرضوا لا كما يمرض الناس نعم مرضه أشد من الناس حتى دخلت عليه فاطمة فبكت وقالت وكرب أبتاه وكرب أبتاه فقال عليه الصلاة والسلام يا فاطمة لا كرب على أبيك بعد اليوم خلاص هذه اللحظات الأخيرة في آخر الأيام آخر أيام حياته عليه الصلاة والسلام أمره ربه أن يخرج إلى المقبرة فيستغفر للمؤمنين فخرج إلى الغرقة بقيع بقيع الغرقة فجلس وخذ يستغفر لهم فجاءه أحد الصحابة فنظر إليه في الليل فقال له يا فلان النمسى صلى يخاطبه قال إن الله عز وجل خيرني خيرني بين الدنيا وبينما ما عنده فاخترت ما عند الله قال الصحابي رضي الله عنه قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله اختر الخلد في الدنيا والملك قال بل اخترت ما عند الله اخترت لقاء ربي وآخر أيامه قام على المنبر خطيبا فقال أيها الناس إن عبدا خيره الله بين الخلد في الدنيا وزهرة الحياة الدنيا والملك وبين لقاء ربه فاختار العبد ما عند الله ما قل من العبد فإذا في الصحابة رجل يبكي وانفجر بالبكاء فنظر الصحابة من هذا الرجل الذي يبكي إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه علم أن المخير هو رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخذ يبكي وهو يقول فديناك بأبائنا وأمهاتنا يا رسول الله فديناك بأبائنا وأمهاتنا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا لكن صاحبكم خليل الرحمن لكن صاحبكم خليل الرحمن فاشتد مرضه عليه الصلاة والسلام وجلس في بيت عائشة يمرض يوم بعد يوم يقوم إلى الصلاة متثاقلا يصلي بالناس فيرجع يصلي متثاقلا ثم يرجع تقول عائشة آخر حياته كان يصلي جالسا مما حطمه الناس حتى جاء اليوم فجاءه بلال يؤذنه بصلاة الفجر قال يا رسول الله صلاة الفجر قال يا بلال مر أبا بكر فليصلي بالناس خلاص لا استطيع بعد اليوم ان اصلي بكم مر ابا بكر فليصلي بالناس فقالت حائشة يا رسول الله ان ابا بكر رجل اسيف حزين يبكي ما يتحمل الصلاة قال مر ابا بكر فليصلي بالناس مر ابا بكر فليصلي بالناس فجاء بلال قال يا ابا بكر ان الرسول يأمرك ان تصلي بالناس من انا اصلي بالناس نعم نعم انه ابو بكر لكن فرق بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام فإذا بأبي بكر يقيم بلال بالصلاة وأبو بكر يتقدم تخيل الآن وضع الصحابة أول مرة أول مرة ربما تقام الصلاة ويفتقدون إمامهم قائدهم نبيهم حبيبهم يلتفتون أين هو أين هو لم يخرج من تقدم إنه أبو بكر وضع صعب صعب لأبي بكر رضي الله عنه كبر أبو بكر في الصلاة وكبر الصحابة فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يقوم من مجلسه فيكشف الستار أي ستار بينه وبين المسجد ستار غرفته عند المسجد فكشف الستار ونظر الصحابة كأن الصفوف قد اختلت ظنوا أن النبي سوف يخرج عليه الصلاة والسلام لكنه نظر إليهم وابتسم وفرح وقال يأبى الله يأبى الله والمسلمون إلا أبو بكر لا يرضون إلا بأبي بكر رضي الله عنه ومر يوم ويومان وثلاث واشتد المرض بالنبي عليه الصلاة والسلام ويصلي في بيته وتأتي عائشة وتجلس عنده فيدخل عليهم من؟ يدخل عليهم عبد الرحمن شوف الأنفاس الأخيرة لمن؟ لحبيبنا عليه الصلاة والسلام والصحابة ينتظرون شفاءه ينتظرون خروجه ينتظرون حبيبهم يصلي بهم ويدخل عبد الرحمن على عائشة فنظر النبي إليه فقالت عائشة كأنك تريد السواك يا رسول الله كان عبد الرحمن يتسوك قال نعم شار إليها أن نعم فأخذت عائشة السواك ورطبته بريقها فاعطته النبي يتسوك في اللحظات الأخيرة وفي الأنفاس الأخيرة فتسوك النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة فوضعت رأسه بين سحري ونحري في حضنها انظر لما يشتد الألم أي حضن أفضل من حضن عائشة أي مكان عند النبي اختاره إلا حضن عائشة فوضع رأسه بين سحرها ونحرها ثم أخذ يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو يقول قتل الله اليهود والنصارى اتخذ قبور أنبئهم مساجد. أنا لا تتخذوا قبر عيدا. أنا لا تتخذ قبري عيدا. وأخذ يقول وصاياه الأخيرة: الصلاة، الصلاة، وما ملكت إيمانكم، الصلاة، الصلاة، وما ملكت إيمانكم. ثم خذ ينظر إلى السماء. تقول عائشة. فإذا به يقول كأنه يخاطب أحدا. بل الرفيق الأعلى كأنه يخير. بل الرفيق الأعلى. بل الرفيق الأعلى تقول عائشة وما هي إلا لحظات فغمض النبي عليه الصلاة والسلام عيناه أو عينيه وضعت عائشة رأس النبي على الفراش وغطته عليه الصلاة والسلام وانتشر الخبر الصحابة يتناقلون صحيح الخبر الرسول مات حبيبنا نبينا قائدنا سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالخبر فقال ما مات رسول الله من زعم أن النبي قد مات ضربته بالسيف ذهب يكلم ربه وعده ربه كما وعد موسى ربه وسوف يرجع سوف يرجع ويضرب بالسيف أعناق أقوام يزعمون أنه قد مات ما مات رسول الله من زعم أنه قد مات ضربته بالسيف سمع من ابو بكر بالخبر. فأسرع الخطى وخرج من بيته وصل إلى بيت بنته عائشة فتح الباب وجد عائشة عائشة جالسة الخبر صحيح نعم جاء اليه كشف الغطاء عن وجهه نظر فإذا النبي عليه الصلاة والسلام قد توفي قبله بين عينيه دمعت عينا أبي بكر قال طبت حيا وميتا يا رسول الله طب تحيا وميتا يا رسول الله والله والله لا يذيقنك الله الموت مرة أخرى خلاص هي الموت الأخيرة ثم غطاه وخرج إلى الصحابة نظر الصحابة ينظرون في دهشة ينظرون ما الخبر عمر يهدد الناس أبو بكر صامت قال أبو بكر يا عمر اجلس ما جلس عمر يا عمر اجلس ما جلس عمر يا عمر اجلس عمر, عمر, اجلس عمر لا يجلس عمر الصدمة أخذت قلبه الدهشة وهول الأمر جعلت عمر بن الخطاب يهدد الناس من زعم أن محمدا قد ما ضربته بالسيف ترك أبو بكر عمر وذهب بالناس يخطب فيهم فانجفل الناس كلهم خلف من؟ خلف أبي بكر وجلسوا يستمعون ماذا يقول أبو بكر؟ كلهم يتمنى أن الخبر غير صحيح أن الخبر غير صحيح فقام أبو بكر ثم قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمد قد مات فإن محمد قد مات تعرف ما معنى قد مات الصحابة ماذا يتذكرون يتذكرون قائدهم في الجهاد يتذكرون لما قام على الصفا قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ماذا يتذكرون؟ يتذكرون يكبروا فيهم بالصلاة يسوي صفوفهم ماذا يتذكرون؟ يتذكرون وهو جالس بعد صلاة الفجر يتحدثون ويضحكون وهو يبتسم بينهم ماذا يتذكرون؟ يتذكرون لما كان يخطب فيهم فتدريف العيون وتوجل القلوب ماذا يتذكرون؟ يتذكرون وهو في المعارك إذا حمى الوطيس احتموا بظهره عليه الصلاة والسلام ماذا يتذكرون؟ تذكرون حديثه قراءته للقرآن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت